among them, yeah. No. تظن لا بالله ¡Eso ruso! Oh, no, no, همه am uh -huh. there is <laughs> في العريش الإلاني أتي بالحمد وأثنى، <تصفيق> الله الله، وأسلم على من بث في البرية روح العصر وريعاً. أرفع إلى الباب العلية الإلهية أكيب الحمد وحسنى الله أكبر وأسلي وأسلم على من بث في البرية روح الحس ورياه الله الله أكبر محمد المبعوث بالحكم الرباني الله الله, عن الله. محمد المبعوث بالحكم الرباني الله الله صي الله الله الله الله الله الله الرباني الله, الله, مبعوث الله, الله, الله الذي علمهم الله وربان الله, الله الذي علمه الله ربنا الله الله بسم الله وعلى عفرته الظاهرة الزكية الله الأئمة الهزة الله أما بعد فبسر يقدموا القصة النباوية. الله الله. اما بعض فبسم الله يقدموا القصة النباوية. الله أما بعد بسم الله، الله الله الله نعم نعم. نقدم القصة الماوية، الله الله الذي باركه الله، قصة ماوية الذي بارك الله عليها. mon اتن مولد النبي الله وعنها الله اكبر الله اكبر ادلوغه <تصفيق> يا بي والله المسلول أن تسمل الأمة المحمديه بعظيم نعمتي أَصِيرَ مِنْ صَنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ Oh, I mm love -hmm. بار باتین That oh. would be good.